الدرس الثاني في المطار واحد هذا هو مطار الخرطوم هذه هي طائرة الكويت يوسف يدخل صالة الوصول يوسف أمام مكتب الجوازات بطاقة الوصول من فضلك هذه هي جواز السفر من فضلك هذا هو ما سبب الزيارة؟ الدراسة في معهد اللغة العربية ما العنوان في الخرطوم؟ معهد اللغة العربية هذا هو الجواز شكرا مع السلامة الكلمات الجديدة مطار الخرطوم طائرة الكويت صالة الوصول الجوازات موظف من فضلك بطاقة جواز السفر سبب الزيارة الدراسة معهد اللغة العربية العنوان شكرا